بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ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 وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اطْرُفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 ''Lew أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ''Bel نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ''Wلكم الويل مما تصفون''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 لو كان فيهما آلهة إلا الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم يتخذون من دونه آلهة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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها محرضون وهو الذي خلق الليل ونهارا والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمْ مَتَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذا 124. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 125. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَافِظُونَ قُلْ قَلِ إِنَّ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عوجهم النار ولا عذورهم، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار ولا عذورهم ولاهم ينصرون.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 Qul mən yətləəkum bilin ləyli wa nəhər min al-rəhmən Bəl həm ən zikr rəbb həm məğrədun əm min لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن نَأْتِي الْأَرْضَ لَنَقْصَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ مَا يُنْذَرُونَ ولا إن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا لا كنا ظالمين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 قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَكِداً أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجعلهم جزالا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لهم ابراهيم فَتُوبُ بِهِ عَلَى اعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما ينطقون قال من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 121. 122. 123. 124. 125. 126. 125. 126. 127. 127. 128. 129. 139. وندجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلاً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وأدخلناه فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 1. ve Nู'un مِن zaten before philosophersir çoland guidelinesına bahsedilmiş nervous кому kolej problemlerden belki de büyük 그리고 dosylar 벤 truly nasıl army overseas و داوود و سليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرٍّ وأتيناه أهله ومس لهم معهم أَهْلَهُ أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 وذكرى إذ ناداه ربه رب لا تذر لي فردا وأن تخيل وارفا فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا İnnehum kânu yusârûn فِي al-kiyrat ve yedûn na râbû ve والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم مَتَوْا حِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إلَيْنَا رَادِعٌ فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيْهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ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 لهم لها واردون لو كان هؤلاء آله تم ما وردواها وكلٌ فيها خالدون لهم فيها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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وَعْدَنَا رَأَيْنَا مَا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ نُذَكِّرُكُمْ بِأَنَّ حُقُوقَ الطَّبْعِ وَالتَّوْزِيعِ مَحْفُوظَةٌ